بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا لكي تجادلك في زوجها وتشتفي إلى الله والله يسمع تحال رحما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم سائهم ما أممها فين إن أممهم إلا الله ونبلهم وإنهم لا يقولون من من القول وسور وإن الله العفو المغفور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 فَمَن لَّمْ يَجِدْ صَلَّى مُشَهِّرَي مُتَادِي عَنِ الْقَضَى بِأَيِّ تَمَاسَا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ يُخَفِّفُهُ اللَّهُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَاذُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُمُ كبتوا, كُبِتُوا كَمَا كُبْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ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 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سابسهم ولا أدنى من ذلك ولا أثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عرضوا يوم القيامة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 وتنادوا بالذر والتقوى واتقوا الله الذين من إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارقهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوسك للمؤمنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِفِ فَاسْتَحُوا يَسْتَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَا شُزُوا فَانْشُزُوا يَغْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُوْفُوا الْعِلْمَ دَرَجًا الله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول تقدموا بين يدين جواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم اَشْكُرُوا ثُمَّ أَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا جَوَافًا صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَغْضَبُوا عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فقدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تؤني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلثون له كما يحلثون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكابدون استحوذ عليهم الشيطان فأنزاهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الكافرون إن الذين يحافظون الله ورسوله أولئك في الأدلين يَتَغَمَّلُ اللَّهُ لَا أَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها